بسم الله الرحمن الرحيم والنجيم إذا هوى ما ضل صاحبكم وهو بالأفق Oh ولقد رآه من لسان أخرى. إذ اتمى يوه أَنَكُمُ الذَّكَرُ وَنَغُوا الْأُنْسَا تِنِكَ إِذَمُ قِسْمَةٌ tudo أمجل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملة في السنة سماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إلا من بعد Kiitos mm -hmm. Se hey, uh. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي Yeah. أفر أنت من نطفة إذا تنى وأن على الدن مشأة I'll be لَيْسَ لَغَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَتَوَعَفُونَ <تصفيق> وَلَقَدْ